Thank you. يا صاحبي هدير مدير المزيق وعمت نظري او صيفطلي اخبارك قدنا يا صاحبي هدير مدير المزيق وعمت نظري او صيفطلي اخبارك وهل موعد منتظر بالشوارع لي وهل قلبي مو وحش بالذا القلب تلف الشور عليا وراه القلب منلوح حش زايق يا قدا يا صاح يا قدا يا صاح يا قدا يا صاح يا قدا يا يا الراس من الصبر ولو جهر هصبار ديرمزي يا قيتني عيد علي وطنني نبغي فينا سهر مصار يا قدايا الصاح يا قدايا الصاح يا قدايا اللي إليا واللي خاطني ولا تنسى دوار والمدرقة خوب لمن تحية والمهولة أجيب ساحتها مشوار يا قدايا الصح يا قدايا الصح يا قدايا الصح يا قدايا وعدني جنابه وسلم درب دارك جعلني هزات قرت عيني كلها محال عيب عليك عار يلا تياصحني يا قدى يا صاح يا يا صاح يا صاح به وقتي المسال عليا وترنكمت قدكم ما هو صفاء يا قدى يصاح يا قدى يصاح يا قدى يصاح يا قدى يصاح نطيح لي بويه شنفكار يا يانا يمني كون ملاعبني وحسن عوني يراه كلبي في همار يا قدايا صاح يا قدايا صاح يا قدايا أطلب منها عباد صار الدنيا إلى قناف الخير طالت طاف العمار قد يصاب. قدى يا هذير من وعمت غبره وصيبه من الاخبار قدى هذير الصاح وعمت غبره وصيبه من الاخبار وهل موعد منتظر الشور علي وهل قلب في لوحش المرار ره البعد اللي الشور عليّ وره القلب اللي وحش زايد يا قده يا صاح يا قده يا صاح يا قده يا صاح يا قده يا صاح